أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن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 كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درسنا هذا نريد أن نجيب عن بعض الأسئلة ولكن قبل أن نجيب أريد أن أنبه إلى أن هناك أسئلة متكررة كثيرة هذه عزلناها حتى لا نجيب عليها فمن كيف حتى لا يكون أمرنا دائما في التكرار فمن أراد الجواب عليها فليسأل الذين سبقوه أو يذهب إلى الأشرطة فانها والحمد لله كلها مسجلة في الأشرطة فمن كيف حتى لا يتكرر سؤال مرة ثانية وثالثة وهكذا أحببنا أن نجيب عن الأسئلة الجديدة فقط هذا السؤال الأول يقول اذكر الاحاديث عن شروط الساعة هذه يا اخواني الكرام اذا تطرقنا الى عشرات الساعة ممكن يستغرق بين الحال درس او درسين ولا نستغرقها لان عشرات الساعة يا اخواني الكرام امرها عظيم فهمنا كيف ولذلك نحن نجيب هذا الانسان هذا وغيره الذين يهتمون بعشرات الساعة نجيبهم بما أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم أحد صحابته فقد جاءه أحد الصحابة وقال له يا رسول الله متى الساعة متى الساعة قال له وقت تقوم الساعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاوبوش قال وماذا اعددت لها انت تتحوص على الساعة ما تجي واش راكم موجد لها تعرف ضيف راه جايك ما تتسأش وقت يجي الضيف شوف الضيف راه جاي جاي برقيه برقية وقالك بالله راني جاي واعطالك الموعد بالله راه جاي اذا انت واش تدير انت تروح توجد هو ما وجد شي ورا يسأل على الضيف الضيف قد وجد طبطا بالباب يلقاك بيديك مربع يديك ما درت حتى شيء فهمنا الساعه جايه جايه ولكن المهم هو ماذا اعددنا لهذه الساعه هذا هو المهم ويلا هي جايه إلى ما جت اليوم الجي غدوه إلى ما جات غدوه تجي العام الجاي ولا ما بعد سنين وكما قال العلماء وبعضهم يجعلها حديث والله اعلم بصحته على انه من مات فقد قامت قيامته اللي ما في الساعه انتهت يشوف كلش ماجي الروح ساعة تخرج يشوف مقامه في الجنه ولا في النار ولاش تحوس نتاع الساعه وته كل واحد يموت ساعة تاع عشقه ماجي الروح نتاعو تغرغر ويعرج بها إلى بارئها سبحانه وتعالى إلا ويرى مقامه سواء في الجنة وسواء في النار ولذلك قلت لكم دائما ولازلت أقول أن الميت إذا مات يعني يفتح عينيه ويفتح فمه هكذا ويشخص ببصره إلى السماء لماذا لنا العلماء لو تجمحهم ما يعرفوش عليك بينما ويا يقوني الكرام لان الروح تعالى لما تخرجوا الملكة يدوها يتباحها ويحلفموه ينخلع كمثال ما تحل فمك في حاجة وتنخلع تحل عينيكم فمك علاش شو حل عينيه الميت وفمه لانه شاف الملائكة داو الروح تقعوه اذا كانت ملائكه الرحمه اذا كانوا مؤمن يجوا ملائكه الرحمه يجيبوا الكفن ماوش الكفن نتاعك اللي تشري نتاع الصوف هذا ولا تعال قطر يجيبوا كفن من الجنه وحنوط من الجنه وطيب من الجنه فمن كيف ويجيبوا معهم ملائكه تشيع فمن كيف يجيبوا معهم ناس ملائكه كثيرين يتبعوا ركبتها الجنه الطيبه هذه ويخرجوها ويقولوا له اخرجي ايتها الروح الطيبه من هذا الجسد الطيب الى رضا ورضوان والى رب غير غضبان فمن كيف يخرجوها يخرجوها كما قال رسول الله سلام فتنسل من هذا الجسد الطيب كما تنسل كما تنسل القطرة من فم الثقاء كما تنزل هذه القطرة النخرانية كي تفرغ الكاس وتلقى القطرة النخرانية سيل غير بشوي ما تقارقانش فمنها كيف هذه روح المؤمن وبعدين كفنوها ويحنطوها في حنوط من الجنة وريحان من الجنة وملائك من الجنة ثم يعرجون بها إلى ربها تبارك وتعالى كلما مروا على أهل سماء يشيعونها أهل ذلك السماء ويدعون لها بالبركة وهكذا وهي ويرحمون علي عليها وعلى صاحبها حتى تلحق إلى الله تبارك وتعالى إلى ملكوت الله تبارك وتعالى عنده في السماء الأعلى فمن كيف أما إذا كانت روح العيد بالله روح خبيثة روح شرفيرة يجيب لها يجيب لها مسوخ من النار وأكثان من النار وحنوط من النار كلها العيد بالله وساخة في وساخة وعفن في عفن وقذورات في قذورات ويقولون لها اخرجي أيضا الروح الخبيثة اخرجي من هذا الجسد الخبيث يسلونها يا اخواني كرب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسل الحرير من الشوك او من السدر الحرير هذا الخيوط اللي هي لينه جيدا اذا دخلت وتشابكت في في السدر او في الشوك لا احد يستطيع ان يسلها وانما تتنافر هنا وهناك قال ذاك يسلوها همنا كيف والذي يريد ان يقرا عنده صوره الحمد لله طويله واسعه واضحه في القران وهي ون النازعات غرقا فالناشطات نشطة النازعات هي الملائكة التي تنزع ارواح الكفار والمشركين والمنافقين نزعا كما ينزع الحرير اذا دخل في في الشوك او في السدري والناشطات نشطة هي الملائكة النشطة التي تنشط وتنزع روح المؤمن نزعا خفيفا لينا فهمنا كيف اذا ايها المؤمن الذي تسأل عن ساعة متى هي او عن اشراطها فما عليك الا ان تبادر الى الاعمال الصالحة بين يدي الساعة فهي التي تنفعك يا اخي الكريم اما ان تحفظ احاديث اشراط الساعة فلا تنفعك في شيء بينما الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الذي كان لا يعرف اشراط الساعة وانما يعمل للساعة فمنها كيف ما هو المهم ان تعرف اشراط الساعة وان تعرف متى الساعة وانما مهم أن تعمل لهذه الساعة لأنها آتية لا محالة ولأن كل ميت يموت إلا وقد قامت قيامته وسيرى موقفه ويسرى مكانته من الجنة أو النار مجرد ما سغرغ الروح ويحتضر لكي يلتقي بربي تبارك وتعالى سيرى مقامه والمقام الثاني كذلك سيراه في القبر يا إخواني الكرام والقبر القبر يا إخواني الكرام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول منازل العبد القبر هو أول منازل العبد يعني وامتحان الأول فإذا نجوت منه فقد نجوت واذا والعياذ بالله قد تعثر فيه وسقط فما بقي من الاعمال اشد منه فهمنا كيف اذا ايها المؤمن فاعلم ان مصيرك ستلقاه قبل قيام الساعه العظمى وانه لما تغرغر روحك وتريد ان تلتقي بربها تبارك وتعالى سترى مقامك وسترى قيام ساعتك وكذلك لما تدرج في القبر ويذهب عن والأحباب والرفاق والمال والبنون سترى سترى منزلتك وسترى مكانك إما في الجنة وإما في النار إذا الخلاص هو أن نبحث أن نعمل أن نجتهد ما دمت أرواحنا في أذناكنا. قبل أن يأتينا الموت وهناك كما قال العلماء إذا جاء الموت فلا فوت إذا جاء الموت خلاص ما فيس ربي أرجعوني أروح نخدم شوية ونجي خلاف لاخدم رأي أخدم إذن نحن يا إخواني الكرام نعمل ولا نبحث عن أشرة ساعة والساعة يا إخواني الكرام أمرها عند الله تبارك وتعالى لا أحد يعلمها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يعلم لمها الا الله ولكن لها اشراط يا إخواني الكرام لها شروط الانسان كي يشوف الدخان يعرف لنا راهي شاعله فهمنا كيف هذه معناتها يعني فيها لها دخان يعني لها سيمات فيها والاشراط هذه قد قسمها العلماء الى قسمين اشراط عندها اشراط صغرى واشراط كبرى علامات صغيره وعلامات كبيره العلامات الصغيره يا اخواني الكرام اقولوا أنها جميعها مرت كلها الأشراط كلها مرت الصغيرة كامل مرت وكامل نسجة أبوعة والرسول الله عليه وسلم من جملة عشرات الساعة الصغرى على أنه نبي أخر الزمان إذا جاء نبي أخر زمان أعرف بالله الدنيا راح تخلط والرسول الله عليه عندهم اللي جاء عنده 16 قرن لذلك يا إخواني الكرام الأشراط هذه لها آيات صغرى ولها كبرى من جملة الصغرى يا إخواني الكرام على سبيل الاختصار أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويقول أن ترى الحفات العرات العالة رعائشات يتطاولون في البنيات قال الناس في آخر الزمان يبدأوا يطاولوا في البنيات وهذه اللي تشوفهم يطاولوا يعني ناس ما معروفين لا بالعاصل ولا بالغنى ولا بشي من الناس هدفوا ما نشعر منين المنينجا رعاة حفات الناس ما كلهم لا عاصلوا ولا درهب ولا شيء حتى عاشوا في عمارات وعقارات لا أعلم بها إلا الله فمن كيف إذن أن ترى الحفاث والعورات العالة رعائشات يتطاولون في البنيان وباش تشوفوا دقة الرصاصر وعند يقول لك يا سيد يا ما لا ما نبنوش هم لا في العراق هم لا نريحوا في الجيتون ما شيء يا أخي العزيز تشوفوا دقة الرصاصر وقال لك يتطاولون ما قالش يبنون وفرق بين يبنون ويتطاولون انك انت لما تبني انك بنيت منزلا متوابعا لكي تستقر فيه ولكي تأوي فيه اولادك اما يتطاولون فيه منافسة على الباطل فمن كيف على ضياع الوقت وضياع الاموال ابنه هو بزوج دوار ابني تلاته ابنه هو بثلاثه ابني في غادي نبني بنيان يقول لك اللي ما حتى واحد هذا هو العبث فهمنا كيف واحد ما لقاش عشة يتخبى فيها والاخر عنده الاموال يبني وين بغى يبني في الجبل يبني في الوطه يبني في الصحراء يبني طرف البحر وهكذا ويخليها للشيطان لان الرصاص اللي قال في اخر الزمان تكون بيوت للشيطان والشيطان يسكنها كما الان اللي رانا ناس يبنو في هذه المنتزات يبنيها ويغلقها يقولك ما يسكنها حتى واحد حتى نجي حق فيها العطلة فهمنا كيف ويجي حق فيها العطلة نهار ولا يومين ويرجع وكا اللي يجيوا يلقوا سكنونه فيها الجنون ويستكنوا ما تقولوش ما يستكنون والله جالية واحد واحد العاب جالية يبكي هكذا قال لي سكنون الجنون فالدار رام يضربوا لله راي نلقاها زرقة من جميع الجهات فهمنا كيف وتقول لها تقول لها اكثر تقول لها في هذا الدار الجنيه تقول لها كيف والحمد لله والرنه ورقيه شرعيه دارها راحت عليه الجنيه هذيك حلوه مثل الرجل حي فمنها كيف والرنه ورقيه شرعيه دارها في داره ورب سمعانه بعث عليه الشيطان هذيك وعشت داره نتاعه سكنت له فيها لين الرطاطم يقول البيوت التي لا تسكن والتي لا يذكر فيها الله تبارك وتعالى يسكنها الشيطان والان يا اخوان كرام والله الجرائد والمجلات في, يعني في أوروبا هذا في الكفرة حيرين قصور لنا عندهم هناك اللوردات والبشوات هذا والوسير والهاميلتون هذي ناس أكبر أغنية يبنوا قصور عظيمة في الجبال وكذا وما يجيش لها غير مرة في السنة ولا ما يجيش لها كم كي يجي يلقى الناس ابناء وكل شيء جنون يسابنوها يا إخواني كرام من رصاصة كذا هكذا قال البيوت التي لا تسكن تسكنها الشياطين هذه يا إخواني كرب يبنونا يتطاولون في البنيات يصبح همهم هو المطاولة وليست البناء لكي يأوي الإنسان به فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بنى لنفسه حجرات وقد آوى نساءه إلى حجوراته الشريفة فهذا ليس فيه عيب الإنسان يبني باش, باش يسقر وباش يجمع ولداته ما فيش عيب ولكن الرسول قال يتطاولون في البنيان والمطاولة يا إخواني الكرام منافسة في الباطل منافسة في تضييع المال في تضييع الجهود في, في في عدم الالتفاس إلى الفقراء إلى الضعفاء فليف يجعل همه كله في أن يزداد علوا وأن يزداد مطاولة وأن تصبح بيته هي البيت الكبير في الحارة ولا في القرية ويصبح قصره هو القصر العظيم في وسط هذه المدينة وهكذا هذه هي يا يقول الكرم آخر الزمان هذه من علامات آخر الزمان الصغرى أن يصبح كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم الماء فيضا والولد غيضا في اخر زمان الماء اللي فايض بلا حتى فايده كي مرانا نشوفو تجي الشتا والحمله لما تروح نحتاجو ريت لاماما نلقاوهش وين راح الماء ذاك ما عرفناش وين راح فهمنا كيف بينما زمان كان ينزل ماء مباركه بقدر ينزل على عرض خصبة طيبة الله تبارك وتعالى ينبت فيها من الخيرات والأرزاق ما لا يعلمه إلى الله ولكن الآن يا إخواني الكرام يأتي مطر غزير ويأخذ معه السيول الط... يعني العريضة الطويلة ويجرف من ورائه الأشياء والخيرات والأرزاق ولكن الغي الخيرات والأرزاق ما كاينج أخير الزمان يصبح الماء فايضا يعني يقول ما ماء بلا حتى فايدا والولد غير والولد ذلك اللي تولد تقول انت يعاوني ويدير فيها الخير هذاك هذا كل يوم يمر فالشناف تبلغ ولي ولدك فمنها كيف يصبح دائما قال بشنافته عليك ودائما متكبر عليك وكأنه هو هو الرزاق المتفضل فمنها كيف هذه يا إخواني الكرام هذه يا إخواني الكرام كمقدمة لعلامات الساعة الصغرى كذلك يكون فيها أن تظهر فيها المعاذب أن تظهر القينات يظهر في أصحاب الكمانجة والغنى من جميع الأشكال يظهروا القينات المغنيات الفنانات العافنات اللهم اسمهم فنانات وهم العافنات وهنا الفاجرات يا إقواني الكرام اللي اللهم يضيعنا انسانا ويضيعهم نفسهم ضايعين ويضيعنا بناتنا ونسائنا لأن يا إقواني الكرام الدنيا هذه والله لا تصلح بعد الله تبارك وتعالى إلا بصلاح النساء إذا صلح صلح النساء يا إقواني الكرام صلح البيت لأن الرجل من ورائه أمه من ورائه زوجته من ورائه أخته وكما قال العلماء قديما كل زعيم من ورائه مرأة كل زعيم مراه مرأة إما هذه المرأة إما أمه وإما زوجته وإما خالته فهي التي تقوم بشؤونه وهي التي ربته قبل ذلك كله إذن يا إخواني الكرام هم لما عرفوا على أن المرأة هي مصدر مصدر نور البيت أو لذلك ركزوا على افسادها ركزوا على افسادها وجعلوا لها هذا المصيبه نتاع نتاع التلفزيون وقلت لكم انا حديث صحيح مر عليا من الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعني ممكن 90% ينطبق على التلفزيون هذا 90% ينطبق على التلفزيون الا وهو قوله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنه لا تدع بيتا من بيوت العرب الا دخلته قال تكون واحد الفتنه ما تتركش بيت من البيوت الا وتدخله هو هذا في الجبل كاين، في الوطاع كاين، في البحر كاين، في السيارة كاين، في كل مكان كاين. فما أكيد؟ ألا هو هذا التلفزيون لأنه مصدر شر. مدى من ورائه الشريرون مدى من ورائه اعداء الله فلا فلا بد أن يستخدم في الشر يا إبن الجرام. أما إذا كان من ورائه الطيبون من ورائه المخلصون، من ورائه المؤمنون، فهو اداه خير. ممكن أن ندخل به إشعال النور وإشعال الإسلام. ونور الاسلام الى البيوت فمن اكيد ولكن الاسف الشديد اهم يخط به حتى يضيعوا المرأة ويجعل همها كله وكذلك الشباب يجعلون همهم دائما ماذا قال في التلفزيون ماذا قالت المسلسلة الفلانية وصبر كذا حتى يطلع حسابه في زوج يجي الصباح ما يجي ما وهكذا امر كله يدعو ويدعو للفجور ويدعو الى الفسق والعياذ بالله لذلك فلنتنبه وليتنبه نساؤنا وليجعل نساءنا يا اخواني الكرام انا انصحكم وانصح النساء خاصة ان يجعلن همهن دائما فيما جعل الله تبارك وتعالى لهن المرارة ربي سبحانه جعلها لها وحد الخير كبير في الاخره للمرأة المؤمنة وعن وعن وجعل لها الطريقه يا اخواني الكرام مختصرا جدا الطريقه نتاع المرض عد دخل الجنة بينما أنت أيها الرجل لك مشاق كبيرة حتى تبلغ إلى الجنة بينما المرأة الطريق ساهل بس رح إلى وكذلك وكذا ساهل كطريق هادئ بس توصل النار أسمعوا هذا البشرة اللي أعطها الرسول صلى الله عليه وسلم نقوله أنا وكنت ناوي نقولها في الجمعة الماضية بمناسبة هذا العيد انتهى المرء اللي رام يدرونا ولكن إحنا باليب للعيد هذا نحن العيد انتهى المرء المؤمن ينطلق من المسجد لما الله تبارك وتعالى يعيد وعد انجازي من حقها انها تدخل الجنة هذاك هو العيد تاع المراه المؤمنه اما هذا العيد اللي راهم يديروه ويخرجوا الناس هاملين ويقول ماذا عيدكم هذا لعب على اشرف النساء ولعب على اخلاق البنات ولعب يا ايقواني الكرام على اعراض الرجال قبل ذلك كله اذا تسمع المراه المؤمنه ماذا اعد الله لها وكيف جعل لها الطريقه مختصرا جدا الى الجنة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من مرأة ما من السبع إذا صلت لان صلت المرأة خمسها وصامت شهرها السمع جيدا إذا صلت خمسها يعني خمس وقال وإذا صامت شهرها اللي رأي جاء إن شاء الله الله تبارك وتعالى يبلغنا إن شاء الله رمضان ويتقبله منا إن شاء الله صيام وقيام إن شاء الله وصامت شهرها السمع جيدا وحافظت فرجها حفظت فرجها يا اخواني الكرام ما خلتش يلعبوا بها الآن لأن لعبين هذو اللي لم يقولونها أروحي تعيتي أروحي كذا وتريح الزوج التعلين ويتعيد معهم حتى يلعبوا لها بشرفها شرفها ويحاوزوها تروح لدارهم فمنها كيف فبنتك أيها الرجل وزوجتك فما عليك إلا أن يكون المفتاح في يدك فلا أن لعب بك لعبك العابدون وأن يلعب بشرفك وبالتالي يا إخواني كرام كما قلت لكم بيضة وانكسرت فليس لها بعد ذلك جبرو بيض ذا وتكسرات ما ينجش واحد يرقعها هذا هو شرف الانسان اذا ضاع وانكسر مثل البيضه ولو جبل العلماء كلهم باش يزيدوا يرقعوها ويعمروها كما كانت ما ينجوم لذلك يعرضك ما دام مصانر في بيتك فهذيك الجنه امام عينيك اما تشرب بنتك ومرتك درا تعيد وتحتفل معاهم وفي اخر يجيك على 12 تاع ويجيبها ويجيبوها ويطبقوا وتدخل بنتك اما والعياذ بالله كمرامج سكرانات ضرب المخدرات، ضرب الشراب ضرب اي شيء لباس والعيذ بلا مبتدع، ويقول لك الحرية ويقول لك اللابد يا اخواني كرم هذا كله مكر لخديعة النساء لخديعة المؤمنات حتى يلعبن بشرفهن وبذلك تصبح البيوت عوره تصبح البيوت مثقوبه ما فيش اللي يولد الناجي المؤمن ما فيش اللي رب الناجي المؤمن وبالتالي, وبالتالي الدنيا كلها تصبح خاربة وبالتالي يجي السرصور وتجي والعياذ بلا الحوتانة ويأتي الجرذان والفئران فيعثون فسادا في هذه الاشياء لان بعض الناس يا اخواني الكرام مثل السوس مثل عشاكم الفئران مثل كذا ما يعيشوش في النقاء يعيشو غرف الواسخة يقول لك والسخة باش تعيش في الوسط باش تأكل منه وتأكل منه وتخطف منه وتلب منه وهكذا اما انها خليت الحاجة انقية ما تنجمش تعيش في الوسط اذا خليتها انقية فيه لك ما تنجمش تعيش لذلك هذه بشره للمراه المؤمنه وللبيت المؤمنه عليها ان تحظى بهذه البشره وان تعمل بها اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها يا اخواني الكرام وهذه قليلة في نسائنا كذلك تصلي وتصوم وتحفظ الفرج ولكن دائما متطاولة على زوجها دائما, دائما شامخة نرأت عن زوجها هذه العياذ بالله الملائكة تنعلها والله ثبت في الحديث الصحيح ما من امرأة ينقد على زوجها او تؤذيه الا لعنتها الحور العين من الجنه وتقول لها لعنك الله لماذا تؤذيه فانما هو دخيل عندك يوشك ان يفارقك الينا فانت المرأة التي تعذي راجلها الملائكة في الجنة واش يقول لها العين اللي راجل تحرى كتب له ربي إلا مات يدخل الجنة ويتزوج بهذا المؤمنات اللي في الجنة يقول الله ينعلك على شرك يتعاذينا في راجلنا هو العين اللي في الجنة يلعنها هوية في الدنيا لها الله ينعلك على تركي تعذينا في راجلنا هو راع عندك يشغل عسى من ينجمها اللي تنام النبوءة يجي لعندنا فمن كيف ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته سألته تلك المرأة المؤمنة خاطر يا رسول الله المرأة يكون لها يوم القيامة عدة رجال يوم في الدنيا عدة رجال يعني الزوجة بهذا وهذا طلقها وهذا مات عليها يعني الزوجة بعده رجال زواج شرعي يوم القيامة شكون يتزوج بها لأن يثبت المؤمن اذا كانت المراه مؤمنه والرجل مؤمن كذلك كما كان في الدنيا على الزواج الشرعي يكون كذلك في الجنه على الزواج الشرعي وتكون هذه المراه حور العين وتكون هي أميرة الحور العين فهمنا لما هذا هذه سمعت الحديث هذا جاء للرسول صلى الله عليه وسلم لأن النساء المؤمنات كنا يحرصنا على التفقه في الدين ماشي كيما دركا يحرصوا على المسلسلات وعلى الفاجرات ويشوفوا هذه كيفاش محتسه وهذه كيفاش نابشه باش يلمسوا كما هي وقلت لكم احذروا جيدا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من احب قوما حشر معهم نساء او رجال لك الى كنحبوا نبي الرسول وحبوا بنات الرسول وحبوا الصحابه وداروا كما هما يحشرهم ربي معهم ولكن تحبوا هذو تاع التلفزيون تحادثوا هكذا حفوا هكذا تنحي هكذا ينحوا هكذا قلبك هكذا ينسوا هكذا ويجي يقول لك رانا نصلو غير ما يصلوش تاع برواح يوم القيامة يقول ما اصحابكم ها اصحاباتكم القدوة تاع اللي كانوا يبينوا روحكم كنت تبعو هاهم وراهم روحوا اليوم خلوا المؤمنات ما تقربوش للمؤمنات خاطيكم المؤمنات خليكم هذو مصحاباتكم اصحاباتكم تاع التلفزيون وتاع المهرجانات. هذو اللي كنتو تبعوهم وكيما دير دير هي مشاكل تطرح تشريحة تديرو كما دار الممثلون لكما دار ذلك التعدين يجب فلينتبه نسائنا وليجعلنا قدوتهن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته وكذلك نساء الصحابة رضي الله عنهم والمؤمنات التقيات في كل مكان بذلك الله تبارك وتعالى يحشر كل مؤمن مع من أحب ويحشر كل مؤمنة مع من أحبت فمنها كيف المؤمن يحشره بمعلي حب تحب الصحابة والرسول يحشرك ربي معاهم تحب ابك مبريق على رمي والروه يحشرك ربي معاهم ما كانش قضية نولي ولا غلط ما كاي. وكذلك المرأة المؤمنة حبت إنسان الرسول حبت ابنة الرسول حبت صحابة زوجات على الصحابة يحشرها ربي معاهم يوم القيامة حبت الأخرين يحشرها ربي الاخرين ولو صامت وصلت ودعت أنها مسلمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب ومن أحب قوما حشر معهم اللي يبغي جماعة يحشر ربي معهم إذن نحن يا إخواني كرام نعلنها في هذا المسجد المبارك أننا نحب الله ورسوله وصحابته الكرام اللهم بحبك نحبهم فاحشرنا معهم يا أرحم الراحمين إذن نرجع يا إخواني الكرام للمؤمنة الطيبة النقيه التي قالت يا رسول الله المرأة يكون لها في الدنيا عدة أزواج فلمن تكون يوم القيامة اش كون يوم القيامة زوجوا بها ربعة ولا خمسة هذا مات هذا طلق هذا كذا واش قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم رسول العظمه واش قال لها قال لها يتزوج بها أحسنهم خلقا المؤمن اللي كانت الأخلاق بتاعه طيبة واللي يتزوج معها لأنها عاشت في ربعا ديار لابد تكون واحد عاشت معها مليح وثلاثة يكون مثلا كل يوم اخصام كل يوم ادواس كل يوم اكذا إذن يتزوج بها اللي كانت محاسنة مليح معه واللي كان محاسن معها مليح هذا اللي يتزوج بها والباقي لا إذن يا إخواني الكرام هذه بشرى للمرأة المؤمنة أنها إذا صامت خمسها و... إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها فرج وا وطاعت زوجها يا اخواني كرام تدخل واسمعوا البشره العظيمة دخلت جنة ربها من اي باب من ابوابها شاءت تدخل للجنه من, من من اي باب بغات كاين سم من البواب منين تلحق النار واحد يدخل منها تضرب غير واحد يدخل منها منين بغات تدخل بينما عند ايها المؤمن ما عندك إلا كنت من الصائمين والقائمين تدخل من باب الصيام كنت من المصلين العقلية تدخل من باب الصلاة تدخل من باب المجاهدين تدخل من باب الجهاد وهكذا بينما المرأة من ثمن في بان طولها إذا كانت صامت إيمانا واحتسابة صلت إيمانا واحتسابة حظت فجهة إلا على زوجها فمن كيف وكذلك أطاعت زوجها دخلت جنة ربها من أي باب من أبواب الجنه شاءت تلحق للباب من سحق للباب المبلج أن غرار واحد تقولين منا يا واحد تقول الملاك منا وهي أخيارني نبغات تدخل تدخل أما أنت أيها العبد المؤمن فلا تدخل إلى من الباب الذي عرفت به إذا كنت تكثر من الصلاوات تدخل من باب الصلاوات إذا كنت تكثر من الصيام تدخل من باب الرّياض إذا كنت تكثر من الجهاد وتنوي الجهاد الحقيقي فتدخل من باب الجهاد وأكل بينما هذه المرأة تدخل دخل من الأبواب الثمانية نادع تعالي ايتها المرأة المؤمنة تدخل من أي باب من أبواب الجنة شئتي إلى ربك تبارك وتعالى أليس هذا هو العيد المبارك العظيم للمرأة المؤمنة أما أن يجعل لها عيدا يجتمعن فيه النساء الفاجرات العاهرات الكاذبات المخنفات أليس هذا هو العيد المبارك العظيم للمرأة المؤمنة اما أن يجعل لها عيدا يستمعن فيه النساء الفاجرات العاهرات الكاذبات المخنثات والمائلات المؤمنات والعياذ بالله التي وصف وصفهن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح على أنهن لا يدخلن جنة ولا يجدن ريحه يا أيها المرأة المؤمنة احذري أن تغتري بهؤلاء اللعابين بهؤلاء الذين يوردونه أن يلعبوا بشرفك ويرمونك كما ترمى كما ترمى القرورة أو العلبة إذا فضيت ترمى في الزبالة وترمى في مكان لا غير لاعق لذلك هذه بشرة للمؤمنة بين يدي الساعة فعلى كل المؤمنات أن يعمن بهذا الحديث حتى ينادين يوم القيامة ويدخلنا من أي باب من أبواب الجنة شئنا الله تبارك وتعالى يدخلنا وإياكم وجميع المؤمنات من في الجنة يا إخواني الكرام وننادى من قبل أبوابها من أي باب شئنا دخلنا إن شاء الله إخواني الكرام مع أشرط الساعة وقلنا هذه الصغرى وكائنا الكبرى يا إخواني الكبرى الكبرى يا إخواني الكرام الساعة أشرطها الكبرى فيها عشر حبات ولكن يتقطع هذاك الخيط هذا تقول للحبة تبا أخذها فهمنا يعني لا خرجت وحدة خرجوا كلهم إذا طلت الشمس من المغرب يخرج سيدنا عيسى يخرج الامام المهدي يخرج هجوج ومجوج يخرج الأدابة وهكذا فهمنا كيف هذه أمور هذه يخرج المسيح الدجال الأعوار الكذاب وهكذا عشر عشر آيات عشر آيات تتبعها هذه تتبع هذه حتى تخلاص فهمنا كيف إذن هذه عشرات الساعة الكبرى يا إخواني الكرام فإذا خرجت واحدة إن خرمت باقي العشرة هذه تتبع هذه حتى تنتهي عشرة اذا طلوع الشمس من المغرب بدل ما تطلع من المشرق تطلع من المغرب وهذه موجوده في القرآن كذلك تخرج من, من جبل أبي قبيس اللي هو موجود بجوار الكعبة تخرج منه دابة عظيمة لا يعلم عظمتها إلا الله تكلم الناس أو تكلمهم كما ورد في القرآن وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من العرض تكلمهم أو تكلمهم تكلم المؤمن تقول يا مؤمن وتكلم الكافر تقول يا كافر أو تطبعه بمساب الذي طبعته بطابع الإيمان يجلس مؤمن ما يتغيرش والذي طبعته بطابع الكفر يبقى كافر لا يتغير. فمن أكيد إذا طلوع الشمس. خروج الدب خروج عيسى عليه السلام عيسى ابن مريم عليه السلام يخرج لكي يقوم اللقيمه الحجة على النصارى الذين عبدوه من دون الله فيكثر لهم الصليب ويقلب لهم الخمره ويقتل الخنزير لن تنصار كي تلقاهم يقول لك يقول لك الدين تاعك صعيب فهم قول له علاه يقول لك لانه حرم عليكم الخنزير وحرم عليكم الخمر قل له انت ايها النصراني عدو الله و هل عيسى عليه السلام أباح لك الخمر وأباح لك الخنزير كلا والله فإنك تكذب على الله وتكذب على رسولك عليه الصلاة والسلام لذلك الدين الله تبارك وتعالى حرم الخمر والخنزير والشيك في جميع الأديان السماوية العظيمة كيف في دين النصارى في دين اليهود في دين الإسلام فمن كيف تقدموا يا إخواني الكرام خلوا الفوسح لإخوانكم بارك الله فيكم إذن إذن سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل يا إخواني الكرام لما ينزل سيدنا عيسى أول ما يفعل يكثر الصليب يقول له هذا الصليب الذي تعبدونه من دون الله وزعمتم عنكم صلبتموني عليه فعنتم تعبدونه فعنا أكسره لأنه لا يصلح للعبادة وكذلك الخمر التي يقولون عنها أن عيسى أباح هلاب يهرقها ويكسر دينانها كلها كيف؟ ويذهب كذلك إلى الخنزير ويقول لهم هذا الخنزير الذي قلتم على ان عيسى اباحه للاكل فيقتله ويقيم شريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم بها ويقيم بها يا كرم ويحكم بها الدنيا على ذاك ويملا الدنيا عدلا كما ملئت جورا وظلما ويصبح من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وحتى ان بعضهم في احاديث يعني انا لا يعني يحضرني الان درجتها وان كان يعني قريبا من حسن إن شاء الله أن عيسى عليه السلام لما يجلس ويقيم شريعه الرسول سلم ويذهب الظلمه ويكسر الصليب ويكسر الخمر ويهرق الخمر ويقتل الخنزير في آخر عمره لما يموت يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت بعض الحديث هكذا يا إخواني الكرام إذن كذلك يخرج الإمام المهدي وهو رجل وهو رجل ينتبه حتى لا يدعي احد ان الامام مهدي خرج في افريقيا ولا خرج في ايران ولا خرج في, في السودان كما خرجوا بكري وما زل حتى الان لا يسمروا عن المهدي وهكذا هذا كله كذب وانما المهدي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي في الحديث الصحيح هو رجل من ذريه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم ابيه اسم ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة. إذن الراجل هذا اللي هو المهدي يسمى محمد بن عبد الله فمن هكذا يخرج لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد إلا وخرج رجل من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإمام المهدي محمد بن عبد الله يملأ العرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلمع فمن أكيد إذن هذا كذلك من أشرات الساعة الكبرى فمن أكيد إذن كذلك يخرج المسيح الدجال الأعوار الكذاب الذي يسير في الدنيا كلها ويعيث فيها فسادة فمن كيف إلا مكة والمدينة فلا يستطيع أن يدخلها لأنها محاطة, محاطة بالملائكة الكرام العظماء الأشداء هؤلاء لما يراهم الدجال الآور لا يستطيع أن يدخل المدينة ولا يستطيع أن يدخل مكة أما سائر الأرض فكلها يعيث فيها فسادا وانتبهوا جيدا إلى هذا الآور الكذاب الذي يأتي في آخر الزمان فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو مطموس احدى عينيه فهو مطموس احدى عينيه ما عندهش عنده غير عين وحده فعينه, فعينه كأنها عنبة طافية قال عينه كيشغل عنبة طافية يعني عينه لا يضع لها جلدا مكتوب بين عينيه ف يعني كافر يقرأها كل مؤمنين سواء كان قارئ او لم يكن قارئ فمن كيف وانتبهوا جيدا الى هذا المسيح الدجال الاعور لاننا راهم خرج دجالين كثيرين واتبعناهم فمن كيف لذلك هذا لو يخرج ما يبقى حتى واحد الا يتبعوه ما يبقاو غير المؤمنين الخلق الذين يعرفون الله حق معرفته فهؤلاء يلودون بشغف الجبال ويهربون إلى الجبال ويقولون هذا هو المسيح الدجال الأعوار حذاري أن يفتنكم في دينكم فعليكم أن تفروا إلى الجبال فمن كيف بينما لغرين تتبعوا فهموا وزيدوا فهموا نساءنا وفهموا أنتم من ساكم واتقال الرصاص لما سمعوه ليه نتابعوا جيدا قال مسيح الدجال هذا الأعوار الكذاب لما يجي ويفتن الناس يمر على العرض يقول لا أخرج يخرجي أخرك ذهبك وكنوا زكي الارض خرجي خرج الذهب تاع كل رزق تاع فتتبع فيتبعه الذهب كما يتبع كما يتبعه يا عاسيب النحل ملكها يقول الارض يلا خرجي الذهب تاع الارض تبدأ خرج الذهب تبدأ تخرج الذهب وذهب يتبع فيه كمن النحل لا راح الملك تاعه يتبعه فمن كيف يقول الارض يلا طلع, ذهب طلع الذهب تاع طلع رزق تاع تبدأ تطلع الذهب فمن كيف يقول الارض يلا هولي ذهب وفي ذهب هولي ذهب وفي هولي ذهب وفي كل ما يلا وولي عسل وولي لبن يولي عسل والبن يمر على ذهب العظيمة يردها ذهبا وأكلا وشرابا فمناقِف الناس تتعجب. يقبض الرجل يقتله مرارا ويحييه ويقول الست انا ربك فيقول نعم لأنك تقتل وتحي ولا يقتل ولا يحيي الا الله تبارك وتعالى لذلك يفتنا يا اخوانه الكرام وما اسرع الانسان الى الفتنه وما اسرع الانسان العيذ بالله الى الفتنه والاسرع منه النساء لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس الذين يتبعوا يتبعون المسيح الدجال منهم انساهما الاولين واليهود هم الاخرين فمن اكيد انساه علاش انسا واحد يقول علاش الشيخ انسا لان هالدينها خفيف ان جيت الزغرة له وتسفق له. افهمنا كيف? ما عند غرفه ما محلول لزغاريه ويدها للتصفاق. افهمنا كيف? سواء كلمع ولا ماشي يمليع. افهمنا كيف دار الخير ولا ما دار. المهم شافوا فيها الضوء. قال يا الله زغرته وسفقه خرجه معه. يروح يغرس بيك مصجر. يروح يقدم بيك مطريق. يالله فاني تبعه. وهكذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع النبي حد الدجال النيفاء اعلاه ليه معقلهم خفيف ويديهم الهواء بالخف ويبغوا الذهب ويبغوا الحرير وهو يولي الحرير هكذا الى حبيه امامهم وهما يصفوا ويولوا يخيروا يا وهذا مليح والذهب تلبس من قباقه قبل الريصات تلبس كل شيء تاج ذهب قباقه ما نلبس لي ولا عليهم خير كبير وانا ربك نزيد لك من الفوق ويعطيها ويتبع فيه ورايحه الزغرت والولول والتصفق فهمنا كيف هذا سيد قال ما شاءنا لنحاجي أنا ما يا شيخواني الكرام باش تحذروا نحذروا نساءنا ألا يغترنا بالمسيح الدجال الأعوار الكذاب الذي يلعب بأعراض المؤمنين وبالتالي يدفعهم إلى السقر فمن أقير فمهما آتا بالمعجزات ومهما آتا بالخوارق فإنه دجال أشر كذاب فقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وكما قال قالت امنا عائشة في الحديث الصحيح ما من نبي الا وحذر امته المسيح الدجال الاعور كذاب فمن كيف كل نبي يأتي ان لو يحذر امته وردوا بالكم رأى المسيح الدجال فتنة هوجاء لا ينج منه إلا المسلم المؤمن التقي النقي الذي يعبد الله تبارك وتعالى على ضفيرة تامه فلا يلتبس عليه ربه تبارك وتعالى لذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن ربكم ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور كذاب عينه كأنها عنبه طافية بين عينيه كافة All right اما قال قالوا يا ياعيون الناس ردوا بالكم ربكم ماشي اعور ربكم سليم لانه لو كانوا يقولوا واحد واش رايك انت تبغي واحد تبغي واحد يعني يناسبك انسان سليم ولا واحد دهور يقول لك لا لا ما دام. ما دام جاني واحد عينهم سلسين واحد دهور وفي زوج مؤمن لي عينهم سلسين صح انت في نفسك راك تبغي الحاجه اللي سليمه فما بالك بربك تبارك وتعالى ان يكونوا اعور الله تبارك وتعالى الذي خلق واجعلنا البصر والسمع واتقننا واحسن صورنا هل يكون اعور فهمنا. ربنا اللي خلقنا ونظمنا وسقمنا ولنا ملاه يكون عور حشد الحاشة لله يكون سليم الله تبارك وتعالى ليس باعور ولذلك قال غير تشوفوا عوار عرب اللي مشي ربك ما يكذبش علي. يخرج الدنيا كلها زهر. الدنيا كلها يردها فضه الدنيا كلها يردها رزق الدنيا كلها يردها تنبت يقول اسمه نزل الطار تنزل يقول العرض طلعي النبات اطلع يقول العرض خرجي إذا بتاعك تخرج قال الرسول عليه السلام مهما دار ماهوش ربكم لانه عور لانه كذاب واحد يقولها الشيخ هو علش ملكي عاد في المصيبة هذي وعلش رسله انها ربي يا حق دا فمن كيف هذه هي الغربة لتاعة الدنيا لان الدنيا راح تخلص يظلمها تغربين فمن كيف وانت غربين حس بعملة انت كنت تحط حاجة في الغربين لو كان تحط حاجة في الغربين مش في الغربين ما ما يغربينش ولا يغربل ولكن لبغيتي غرب المليح حرك الغرب بالذاب أضرب الغرب المليح يسغرب القاضية هذاك الذاك القاضية يوم القيامه قبل يوم القيامه النصرة على الجنة والنار ربي غرب الدنيا يشوف المؤمنين صح اللي هربوا الجبل يقولوا جاكم نسيح الدجال وراء هربوا الجبل روحوا كولوا روحوا كولوا ال كولوا العوراء كولوا حاجات يعني بعيد على هذا الشيء بعيد على الطرف دعو ولا تدخلون في دينه ولا في فتناته أما اللي يتبعوه مثلا النساء مثلا العوا مثل, مثل الدهماء كلهم يتبعوه كله يروحوا هذه هي التغربيله بين المؤمنين يروحوا للجنة المؤمنين واللي كلهم يروحوا وما اكثر اتبعه النساء واليهود ومعاه القينات والمغنيات هذا والفنانات والعفنات كلهم يتبعوه ويغنوا ورائحين. واللي الحدي اللي يحب يتبعوه قال يلا الرقم قال رايح لني وسوق في الدنيا الناس ما تجوع ما تتعرق ما تتعب اللي جاع يلبس واللي واللي جاع يأكل واللي تعرى يردس والناس والخيرات موجودة قولوا ما تخافوش تمشوا كل شيء موجود اذهب موجود الحرير موجود البخله موجودة من تخلاص يدير يدها كل الدنيا كلها ذهب وفضه ولؤلؤ وماس وعسل و... و... و... وسمن و... وخيرتها يعلمها الا الله اذا لا تغترون بهذا فانه في نكره عظيمه بين يدي الساعه الله تبارك وتعالى يجعله فتنه حتى يميز بها الخبيث من الطيب الخبيث الذي يتبع الدجال يروح هو والدجال الى جهنم والمؤمنون الذين يلوذون بشغف الجبال ويذهبون كل مذهب حتى لا يثقون بعه هؤلاء يروحون الجنه اذن هذه هي التي تكون بين يدي الساعه فهمتوا باش ماشي خلاص من قال يلا احنا كنا نعمر الجوامع كنا في سبيل الله روحوا الجنه ولكن لا صحيح انا معمرين الجوامع ولكن عدو ننفضوا فالناس اللي معمرين الجامع تاع الصح يا ربي طلعوا 10 عشر ولا عشرين صح ولا لا, لا لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم انتبهوا جيدا يقول علينا احنا يوم القيامه قبل يوم القيامه علينا في احنا في اخر الزمان علينا احنا وش يقول يقول الناس اسمعوا الناس في اخر الزمان كابل مئة لا تجد فيها راحله والله الذي لا إله إلا هو أنه يتكلم علينا بلغ في نهار يوم يلا باش ما نبالغش واش نوع على حادث هذا يقول لك الناس في آخر الزمان كإبلي المئة يعني بحال زريبان تاع الجمال لما الإنسان يخزر في الزريبة هذي كيفرح يقول هذي زريبطة ذو جمال صاحة لو كان عندي ولا ندبر واحد نركب فوقه باش نسافر ولكن لما يبحث ما يلقى حتى راحلة في الوسط واش معنى الراحلة واش معنى الجمل الجمل هو الذي يصلح لحمل الأثقال بينما الراحلة هي التي تصلح لحمل الأثقال وفي نفس الوقت لاجتياز المسافات الطويله قال في اخر زمان يقول له كذري بان تاع على الجمال تفرح بها ولكن لما تحوص على جمال سهرس يركبك باش تروح بعيد ما تلقاش غير يمشي بك متراوي ويحبس حبس معمر بشحب مقروس ما يتحرك ولا شيء فهمنا كيف هكذاك اخر زمان قال تشوف الناس والله يبارك عراب لما تجي دخلهم في سبيل الله كل واحد يتكمش وراح لدارو ويغلق الباب على رو ويدي من لا لا فيها العيب ويقول الله اكبر واش بالله اكبر يا اخي الله اكبر لا مجلو هذه الآن انطبقت علينا. فما كيف؟ لكان إحنا رنا مسلمين. أنا أعطيكم غير مثال واحد. الآن إحنا الآن لكان نقول إن مسلمين. ولنا نقول صحيح مسيك ما وصفنا الرسول عليه عسلم باللي آخر الزمان يوّل الناس كي كل كي كل يبي التي لا تجد فيها راحلة. فما كيف؟ تجد الناس كثيرين ولكن الغلا ما كاش. أنا أقول لكم في الجزاء خاصة والله الذي لا إله إلا هو. لكونا مسلمين حقيقيين. لو كان احنا مسلمين حقيقيين كل واحد منا يقول انا نشرف لاني ما نشريش كيلو الحم 15 الف نحطها في في في الصندوق التاع البلديه فهمنا كيف هو نحطوا الدراهم كل شهر كل واحد منا ما يشريش كيلو لحم وكل مؤمن منا ويديروا صندوق نتاع الاسلام واقفين عليه مؤمنين ما يدور القطر الجزائري كله الا يجمع له الملايير كي نجمعوا الملايير نخدموا بها البلاد من البلاد مع الخادمه البلاد مع المؤمن احنا نديروا كره فوقك راه ويجوا رمي يفرقوا له قدام باب دارو يقول لك ما تعاوشي خدموا واش تبغي تبغي ندخلوا للداخل واش تبغي يا اخي العزيز الاسلام يجب نتعاونه عليه ما وش الاسلام هو مثل المال في وسط الجامعة نبدأوا نعذره والله نصلوا الاسلام معاونه وقدت لكم هنا في الدرس السابق دولة اليهود باش قامت يا اخواني الكرام والله ما قامت الا بالمال والرجال و الا الان وخدروا الان الهود الان ورهب تنجروا الان الهود ورهب لو كانوا قولكم مرهب تتعجبوا اليود بمثابة يعني ناس دخلوا الوسط الساحة تاعك وسكنهم تعرف والله الذي لا إله بمثابة راجل متعنت دخل الساحة تاعك وسكن خرجوا انتهي هكذا را يلا شوفوا الهدف كلها يتور بهم يتور بهم مننا ماشا من فوق لبنان يتور مننا سوريا واتور مننا الأردن واتور مننا العراق واتور مننا الخارج والسعوديه ساكنين في وسطنا ورجال قلق بلادنا ونجسوا خرجوا من جاية فمنها كيف لينا دخلوها بالمال ودخلوها بالدرعب وسكنين في الساحة التيعنا وما استطعناش نحركوهم فمنها كيف لماذا لي لأننا عاقله غير للسان اليهود الآن نباكم الآن اليهود ولك دولتهم عظمى دولتهم عندهم الفلوس عندهم 180 طنبلة ذرية دخلها تحت الأرض مخبيينها 20 متر تحت الأرض فمن كيف وخادمين خدمة ما يعلم بها إلا الله وخبروني أن الناس في عايشين عاشية ثم كل عام نلتقي بيه يقول لي كان العمارة بناها اليهود فيها 20 طابق يلزم 20 طابق تحت الأرض فيها ربع طوابق يلزم ربع طوابق تحت الأرض فمن كيف والمصانع الذرية الذخمة تحت الأرض والمصانع كامل الهامة تحت العرب عندهم فلوس عندهم كل شيء ولكن كل شهرية كل شهرية إنقسوا عشرة آلاف ولا عشرين ألف مية شخص يهودي تروح قبالة البيت المال اللي على اليهود وتروح للخازين اللي على اليهود يقول نعم إن ذك العشرة آلاف يحموني بها ويحمولي داري ويحمولي رزقي فمن كيف ونطلع بلادي ونطلع اعلامي ولكن احنا لا نحسب هذا الاسلام كشغل التبرور ينزل فوقنا فمن كيف وحنا نايمين هذا كله غلط يا إخواني خراب وقلت لكم دائما اليهود والله ما أقاموا دولتهم إلا, إلا بالرجال وإلا بالمال ونعطيكم يعني قصة ما عليش باش تفهموا الإسلام مليح باش غدوة من غدوة يدعونا وللعمر المسلمين الحقيقي إلى التبرع وإلى البذل والسخاء فنعطيه ونجعلها يعني ننزحها من قلوبنا ومن عفئذاتنا أنا أقول لكم قصة قصهان عالم من كبار العلماء مات رحمه الله ونجعلها يعني وهو وقعت فيه هو نفسه ألا وهو الدكتور تقي الدين الهلالي عاش 110 سنوات ودرسنا في المدينة المنورة رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة ورحمة الله جميع علماء المسلمين هذا الراجل عالم فاضل كبير كان مرة في ندوة من الندوات الإسلامية في بريطانيا قال هذه قبل سنة بعد سنة 48 بعد ما يدالوا دولتهم معلش خلينا نطول عليكم باش تستفادوا والله خلينا اذن وبعدين نكمل كان في بريطانيا في ندوه علميه اسلاميه هناك قالوا كان معاه واحد مسلم اخوه يعني يتجول بيه في البلاد هكذا قال حتى وصلنا الى مكان بغينا نقطعه قالوا وقفنا باش نقطعه الطريق قالوا اذا جاءت عجوز شمطة ترتجف وعندها عكازة ووقفت معهم قال لما أعطيتهم الاذن للإشارة بشي قطعوا أمسك العجوز هذيك الملعة ستحها وقطعها للناسية الثانيه قالت له شكرا وراحت راحت فهمنا قالوا هذا اللي معه صاحبه ثم عايشه بريطانيا. قالوا هذا العجوز اللي قطعتها تعرفها شكونا؟ قالوا نعرفها قالوا عجوز درت فيها خير مرار مهما كان إنسانا عجوزة كبيرة قطعتها وسيلة ما نعرفها قصتها ولا نعرفها قالوا نعذب لي ما تعرفهاش ولكن أنا نبهتك مش فاهمك هذا المرة شخونها قالوا هذا المرة هذه صاحبة الملكة فيكتوريا فهمنا كيف؟ الملكة اللي تحكم في بريطانيا التي كانت بريطانيا كما قال المؤرخون ممتلكاتها لا تغيب الشمس عنها فهمنا كيف؟ من نص العالم ما بريطانيا من افريقيا حتى للهند حتى لباكستان حتى الدنيا كلها لا يحدها الا الا الاتحاد السوفيتي والصين هذه اللي موصلت ليه والباقي كله نتاعها تكون تاكم فيها تكون فيها مراه فيكتوريا ملكه فيكتوريا قال له هذا المرأة هذه المراه هذه العجوز اللي لا يمتا وديتها وقطعتها قالوا هذه صاحبه الملكه فيكتوريا قال له هذه هودية قال له هذه لوردا وكاين أسامة عند البريطانيين كلمة اللورد وكلمة الكونت وكلمة السير والهاميلتون وهذه كلها يعني على تطلق على الناس اللي يكونوا كبار في الأموال يقصب <تصفيق> ألف هكتار فهم أكتر اللي يربس أي اللي عنده ألف هكتار فهم أكتر يعطوله واحد الاسم معين قالوا هذه كانت لوردة يعني مرأة مو طرفة عندها فلوس ما يعلم بها إلى الله وعندها الهكتارات كتر من ألف هكتار قالوا لما قامت الحرب نتاع 48 بين العرب وبين بين, بين اليهود واليهود بداو يكونوا في دولتهم ناضت هي سمعوا مليح يلاه راكم تطبخ له بالالف والالفين وتضلوا تتكلموا على الاسلام وتصلوا فهمنا هذه اليهوديه الغنيه الملياره راحت دار القضاء ودات الاوراق تاع الممتلكات تاعها كلها الشي اللي تكتبه كله بداه الاوراق تاعه وراحت للقاضي قالت له اكتب بلي المال نتاعه كله يروح لدوله اليهود ما يبقى لي ولا شيء قال هذاك للقاضي قال انتي امراه كبيره واحنا يعني معروف في الانسانيه على, أن على انك امراه كيمانتي في الجاه وفي كذا ما ينبغيش باش ندوك كي تكبرين ندوك للمجاعه العجزه تعيشي لنا عيب مرأة ملك فاف الله خلنا الدعاء وإنما خلي دار وخلي شوية فلوس باش تعيش حتى تموت ما نحطوك في المناجئ تعليها جزا واش قاتلوا الهودي هالي قاتلوا قتل في جميع الأموال بتاعي روحوا للهود يروحوا للدولة التاعي قاتلوا وانا يا عندي صحاباتي لو كان نبدأ كلنا الرياح عند واحدة ما نكملوش حتى نموت قاتلوا كل نار مبات عند وحده حتى نموت والمال بتاعي ما خلي والو ونحت الخواتم تحت في اخر الامر كلشي قاتلوا كلش نخليه قاتلوا اهم حاجه عندي عزيزه عليا هو لما يطلع علام اليهود ونشوف دولتي قامت وانا حيه نموت مرتاحه فمنها كيف شكونه هذه هذه يكرو يهوديه يا اخواني كرام شوفوش دارت وما شوف واش دار وانا نتكلم لكم حاجه شفتها بعيني ما قالها ليش واحد قريتها في الصحف وحدي سنه 74 كنت في مصر في الازهر على اساس دراسه هنا وكانت الحرب تاع 73 مرت عليها السنه وداروا معرض هناك في مصر على اساس حاربنا ما حاربنا وكل كلام لا كله ما عنده حتى اساس المهم الديت نطلع في الصحوف هكذا هي مصر لما بدات تحارب معهم ناطو العرب قالوا مصر نزلوا عليها مصر كذا لموا درهم ما لموا درهم بدأوا يلموا لموا شحال لموا لموا حوالي الصحوب على ما قال حوالي 84 مليار عرب كلهم بما فيهم دول الخليج والسعوديه كلهم سمعتوا هذه شفتها بعيني ما قالها ليش واحد في الجرائد الصحيفه واش قالت يهودي من الماريكان اللي هو روكفيلر اكبر أغنياء العالم الحديد في العالم ويتحكم فيه الجباي يتحكم فيه يخرج الحديد ويبيع للناس هو روكفلر والعائله تاعو بدا يقرا في الجرايد باللي ماصر لمولها العرب والمسلمين 84 مليار دا يضحق قال ماذا مكرا العرب تلموه كامل ولموه 84 مليار اجب الدريد وفي جيبه اجب الدريد وكما تقول انتم ما اذكرني تعشيكات 84 مليار لليهود قال ميهودي واحد يعد العرب والمسلمين كلهم فمنها كيفها كيادولت 84 مليار وعقاها لا والله لما قريتها غير ابكيت قلت نشوف شوف وضع المسلم وعندنا ماشي ما عندناش ولكن وراي اولا الطيثان متخوف تتعمر منه ويصير مرتعب من كيس كيس كيس وين تحط وين تحط ولكن هما يلاحظوا يلقاو ما ينجبش حتى ويقول اليهودي الفلاني داه ولا سرقها يلاه كراكم تقراو كل يوم الصحافه تتكلموا اليهود لو كان لقينا نبش غير قد نكشفهم نكشفوهم ومادابين نطولوا بهم كاش مره سمعتوا باللي وزير اليهودي الفلاني سرق كذا ملايين وكذا وفضحوه شارعوا له ما سمعناش حتى الان ما سمعناش صحيح يسهمهم ولكن الحقيقه ما كانش شيء بينما تعالى كرط العرب وتشوف شحال غير اللي داي اللي دايي بالبوطه تاع دروك واش ما البلاد هكذا، اذا يا اخواني الكرام باش تشوفوا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام اعطيتكم مثال دولة من الباطل دولة اليهود دولة باطلة مبنية على الظلم مبنية على الغدر مبنية على الخذيعة ولكن لما نوت ان تفعل شيئا قد فعلت والحق يا إخواني الكرام وقلت لكم دائما حاجة ديروها نصب أعينكم أن الباطل إلى تلم والتحد يدير حاجة والحق إلى تفرق ما يدير حتى حاجة فهمنا ولا ما فهمناك الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل الحق إن شاء الله أخ هذا ما رأيكم في الأسعار الجنونية التي تفرض علينا حاليا أليس لها رد فعل على الانتخابات القادمة قال سؤال مليح قال لك هذا الغلاء اللي راه نايض وما هوش تخطيط باش تتفجر يا اخواني الكرام قد يقولوا هذا وقد يقولوا غيره ولكن نحن الان قضية حاجه مفروضه بانت حاجه راي وكما يقولوا بالعام وقع الفاس في الراس الغلاء راه موجود ورانا يشوفوا فيه ما هو, ما هو الموقف نتاعنا مع الغلاء هذا الموضوع نضاربوا ان نوف نديرو المسيرات ان نصوصيحو في لا, لا لذلك يا اخواني الكرام نحن ما علينا في هذا الظرف العصيب من الزمن وهو ظرف يا اخواني الكرام عصيب جدا فما علينا الا ان نتحلى بسعه الخاطر وسعه الصبر وان نهدن اعصابنا ما أمكن كن نهدن والريح ونخل هذا الشيء هذا صحيح ولكن نحن إذا ذهبنا أو آتينا على أن الأمر بيد الله لذلك نحن فما علينا إلا التسليم لامر الله وما علينا إلا أن نتحلى بالصبر لأن يا إخواني الكرام الصبر الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين الذين يتحلون بالصبر أنها تكون العاقبة تكون لهم والدائرة يا إخواني الكرام تكون على أعدائهم شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسنات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته